وهكذا أيها الأخ الكريم وجدت أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 22 مرة من غير المدخنين فصعقت وجدت أن هناك سموم لا يمكن أن يتخلص منها الجسم إلا بعد ترك التدخين بثلاث سنوات أو سنتين فصعقت وجدت أننا نعيش في عالم مليء بالتلوث من عوادم السيارات ومن أشياء أخرى وأحمي نفسي من هذه العوادم ومن الأدخنة لكنني أدخل هذه المواد السامة في جسمي طاعة واختيارا لذلك بدأت أفكر فسألت عن فوائد ترك التدخين لماذا أترك التدخين فوجدت أنه إرضاء لله وطاعة لله وأطمئن أنني لا أعصي الله حينما لا أدخن فحمدت الله وكان هذا سببا رئيسيا من الاسباب التي دعتني لترك التدخين ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فالله سيعوضني خيرا من التدخين سأجد السعادة والنشوة في غير التدخين سأجد السعادة والنشوة بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الصحبة الصالحة في المساجد في الرياضة بدون تدخين ستجد السعادة ان شاء الله وجدت أن ترك التدخين طاعة لله سبحانه وتعالى ثم إرضاء للوالدين وإسعادا لهم والدي كان يتأففان وترى الدمعة تنحجر من عين أحدهما حينما يراني أدخن ولا يجرؤ على الجهر بذلك مجاملة لي ومراعاة لشعوري فلماذا لا أراعي شعورهما ولماذا لا أرضيهما فرضى الوالدين من رضى الله فأريد إسعادهما وجدت البيت ملوثا بروائح السجارة الكريهة وجدت الزوجة تتأفف من رائحة السجارة وجدت فمي لا ينظف إلا بعد استياك وفرشة أسنان ومعاجين لفترة تطول أو تغسر وجدت أطفال يتأففون من هذه السجارة طفلي يعاني من الربو وتزداد حالته وتتقلص صعبه الهوائية ويكاد يفقد حياته بسبب هذه الأزمات وسببها التلوث بالتدخين وجدت المجتمع المحيط به لا يحب المدخنين حينما يريد أن يدخن يتجه إلى دورة المياه حينما يريد أن يدخن يخرج إلى خارج المنزل أو خارج مجالس الرجال وجدت الخاطب حينما يخطب يسأل أول ما نسأل عن الخاطب هل هو مدخن او لا يصلي أم لا يصلي وهكذا وجدت المتقدم لوظيفة يسأل تدخن او لا تدخن وجدت الاطباء يسألون حينما يرون اي عارض مرضي هل انت تدخن او لا لان التدخين مرتبط بالكثير من هذه الامراض والكثير من المشاكل الاجتماعية وجدت انني اخسر شهريا بسبب السجارة ما يقارب مئتين ريال لو تسبت فاكت واحد في اليوم او علبة سجائر واحدة يوميا بتكلفة ست ريالات أو خمس ريالات تجد في الشهر ما يقارب مئتين ريال أحرق هذه المئتين ريال داخل جسمي وأعاني من سمومها فكيف لو استفدت من هذه المئتين ريال لمصلحة أخرى بحسارة. ووجدت أن صديقا لي قرر ترك التدخين فقام بجمع كل ما يتوفر إليه من هذه الأموال التي استغنى بها عن التدخين فكل يوم يمر عليه لا يشتري علبة السجائر يضع هذه الخمس ريالات في علبة خاصة او حصالة نقود وبعد مضي ستة اشهر او سبعة اشهر وجد ان لديه الف ريال في هذه الحصالة وكان يعاني من بعض الضوائق المالية احيانا ويتأخر في دفع بعض الاقصاد احيانا فوجد ان هذه ال وتسعمية ريال ستسدد له قصطا من اقصاد قرض حصل عليه لشراء سيارة ووجد انه سيبقى لديه مبلغ من المال يشتري به هدية لاسعاد والديه وهدية لبيته وزوجته واطفاله ووجد أنه يستطيع أن يشتري ببقايا هذا المبلغ الكثير والكثير لمنزله ويتصدق ويهدي فوجد أنه قد أضاع الكثير والكثير طوال سنوات عمره فتصور المدخل لمدة سنة وهو يخسر أكثر من أربع آلاف ريال تقريبا ثم في عشر سنوات أربعين ألف ريال تكفي لشراء سيارة او لشراء قطعة أرض او غيرها هذه فائدة من الفوعد وإيجابية من إيجابية فركة الخين قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير